سلامكم الله حول نصيحتكم الذي كانت في القضاء يقول أن نصيحتكم حفظكم الله مخالفة للأدلة في نصح السلطان في العلن مخالفة لفتاوى كبار العلماء ومخالفة لكلامكم القديم في حرب الخليج وحرب العراق وأن مثل هذه المسائل لا تطرح أمام العامة لأن هذا يثير فتنة بين الناس ومخالفة لمنهج السلف فما قولكم حفظكم الله ولا نناصحه هو بل ننصح له ونبين له بالخطر المحدق وبفعل هؤلاء المجرمين الذين يريدون Ja, van انه يشكرك على ما أبديته في النصف و... وأكثر الشكر وكذلك كم من العلماء والقضاء والحافة كلهم بعضهم يقول انك اعدت في All uh.